لوهني بعضه لواد مهنيه يا بغى ينسى دقيقه ينسى وانا رجل عندي عزومه قويه بس المفارق ماني يا حب طاريه بس المفارق ماني يا حب طاريه حتى لو اني شفت منه الخطيه سامحه وحطها من فدايا عل عسى يمكن كذا او كذا يا اهم شي ما نحدها على قصاه مع دقه الجول يطري علي لا طول غيابه لزومه تحره لا تطول غياب اهل زوما انتحر لوهني بابا لواد مثنيه يا بغى ينسى دقايق وينسى وانا رجل عندي عزومه من قويه بس المفارق ماني يا حب طاريه بس المفارق ماني يا حب طاريه يا صاحبي حطيت في الكبدكيه وانا تهنا له ولا قلت لك اه وسومك لي بينات خفيه من شاف حالي قالوا فلان وشجاع يا ليت ماني بحتفظ بالوصيه وصيتن وصابها خيه وشقان وصيتن وصابها خيه لو حني بابا لوادم اثنين يا يا بغى ينسى دقايق ومينسى وانا رجل عندي عزومه من قويه بس المفارق ماني يا حب طاريه بس المفارد ماني يا حب طاريه يقول قل له جيت كلي هدية الشوق يدفعني وقلبي توطى يا بعد حيلي ويا بعد حيه قل له تراني بالطعن تحدى بين المحن ثبت الحضر من ياه فمجلى جرت زيابلش الفا فمجلى جرت زيابلش الفا نواكلي بعضا لوعد مهنيه يا الي بلا ينسى دقايق وينسى When I عندي, and dear zoom and go away, Basil me farak, many apatharia, Basil me farak,